انه الت امنت من قبل لم تكن امنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا لم تكن امنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قُلْ تَغُرُّوا إِنَّكُمْ تَغُرُّونْ قُلْ تَغُرُّوا إِنَّكُمْ تَغُرُّونْ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إن الذين يترطوا دينهم وتانوشي علف أهلهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إنما أمرهم إلى الله يقوم بما كان يسعد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيء فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ومن جاء بالسلحة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي صراط مستقيم قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة حنيفا وما كان من المشركين وما كان من المشركين اول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اول ان صلاتي ونسكي و يا لوماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وَلَا تَغَيَّرَ الله, اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَغَيَّرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَفْعَلُوا كَيْدَ الْمَكِيدَةِ لا تذيروا زره اذرا اخرى ولا تذيروا زره اذرا اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثم الى ربكم جكُم فَنونَِعُكُم بِمَاكُون تُم فيِيه تَفكَ لِكُون وَهُوََّ الذي جَعَلَكُم خَلَ إفَلأَض وَرَفَعَ بَعَضَكُم وَهُوََّ جَعَكُم قَلَ إفَلْأَض وَررفَعَ رَفَعَ بَعضَكُمْ فَووقَ بَعضٍ دَجاتِ لَذْلوَكُم فينَا آتَكُم وََقَ بَعضَكُم فَوقَدَعضٍ دَجاتِ يَدْلَُكُم هُوَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ تَشْرِيعُ الْعِقَابِ